E welay'lemun enne Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun E welay'lemun enne Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun E welay'lemun enne Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma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 Ave, yâlâmın an Allah yâlâm ma yusrûn ve ma yâlîn. Ave, أَنَّ an Allah yâlâm ma yusrûn ve ma yâlîn. Ave, yâlâmın an Allah yâlâm ma yusrûn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 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما وَمَا وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ومنهم لَا لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون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 ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون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 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسررون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم ما كتبت ايديهم وويل فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مم Ma kâtabet aidihim ve veilul lham mimma yaksibun. Fawaylul lham mimma kâtabet aidihim ve veilul lham mimma yaksibun. Fawaylul lâzîn ما يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ما يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما وَمَا وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون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 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Olarak, "Bir günlerde, "Bir günlerde, "Bir günlerde, "Bir günlerde, "Bir وقالوا لن تمسّ النار إلا أيام معدودة. تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسّ النار إلا أيام معدودة. النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. وقالوا لن تمسّ النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسّ النار إلا أيام معدودة. تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسّ النار إلا أيام معدودة. وقالوا لن تمسّ معدودة. "Olarak, "Bir günlerde, "Bir günlerde, "Bir günlerde, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ أئِك أصحاب النار، بلَّا مَنْ كَسَبَ سَيَأَتُ وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَائِكَ أصحاب النَّارِ، بلَّا مَنْ كَسَبَ سَيَأَتُ وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَة سيئته فأولائك أصحاب النار بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولائك أصحاب النار. بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئًا اته فاولائك اصحاب النار بل من كسب سيئه واحقت به خطيئته فاولائك اصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئ سيئته فأولائك أصحاب النار بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولائك أصحاب النار.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 سيئته فأولائك أصحاب النار بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولائك أصحاب النار فأولئ أولائك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك ألك أصحاب النار هم فيها خالدون، بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فأولئك ك أصحاب النار هم فيها خالدون، بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولائك أصحاب النار. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَئِكَ أئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأئك أصحاب النار. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار النَّارُ آخر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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار إلا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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار إلا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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار النَّارُ آخر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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك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 أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وإذ أخذنا ميثاق بني. إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي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 إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وَذِلْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَأْتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ Vadil qurbah, al yatama, al meshakin, ve qolul insan husnou, ve aqimü salat, Vadil qurbah, al yatama, al meshakin, ve qolul insan husnou, ve aqim al وَذِلْقُرْبَاءِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَذِلْقُرْبَاءِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَدِيَ الْقُرْبَى وَالْيَسَاMLَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَدِيَ الْقُرْبَى وَالْيَسَاMLَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ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 ثُمَّ تَوََّْتُمْ إِللاا قَلِيلَم منكم وَآاتُم معرضون ثم توليتم إِلَّا قَلِيلَم مِنكُمْ وَآاتُم مُعْرِضُون ثمّ تولّيتم إلّا قليلاً منكم وأتّم معرضون منكم وأنتم معرضون ثمّ تولّيتم إِلَّا قليلاً منكم وأنتم معرضون. منكم وأنتم معرضون. Thumma towliy tum illa qalilam min kum ve atum mearzun. Thumma towliy tum illa qalilam ماتوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم متوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثمّ تولّيتم إلّا قليلاً منكم وأتّم معرضون منكم وأنتم معرضون ثمّ تولّيتم إلّا قليلاً منكم وأتّم معرضون منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمشاكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 دياركم ثم أقررتم وَإِذْ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وَإِذْ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. وَإِذْ أَخَذْنَا لا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا لا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ من دياركم ثم أقررتم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا لا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا لا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ انفسكم من دياركم ثم اقررتم واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم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 الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وَإِذْ أَخَذْنَاهِ ثَاقِقُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 أَلَ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ايك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى وذل قربى واليتامى والمساكين وقولوا ل الناس حسنو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليت إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنام ميثاقكم لا تسفكون دماء ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيرٌ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 وَإِذْ أَخَذْنَاهِ ثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يعلنون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 وَإِذْ أَخَذْنَاهِ ثَاقِقُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أولا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يعلنون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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 وَإِذْ أَخَذْنَاهُ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك ايك أَصْحَابُ الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى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 وَإِذْ أَخَذْنَاهِ ثَقَّقُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاءً وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَاهُ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 أئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 ثُمَّ توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا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 كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَا تَمَسْنَا النَّارُ إلَّا أَيَامٍ مَعْدُودَةٍ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 فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك اِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ